وليس من السنه وكذلك ايضا يمضي اذا انتهينا من الدعاء له على صفه ما ورد ان ننصرف الى بيوتنا وان ينصرف اهل الميت الى بيوتهم ولا يفتحوا باب أبوابهم للتعزيه او يجلسوا لها او يجعلوا مهرجانا كمهرجان الزواج من الانوار والخيام والكراسي كل هذا من البدع حتى قال بعض اخواننا المتاخرين ان هذا متلقا من غير المسلمين لانهم هم الذين يفعلون هذا ليطردوا عنهم الحزن بهذه التجمعات ولكن السنه الا نفتح بابا ولا نجلس لاحد من وافقنا في السوق في المسجد فليعز ومن لا يوافقنا فالتازية ليست بواجلة ثم إن التازية أحسن ما تكون على الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه ليحفر أحد أولادها وهو ينازعه الموت فجاء رسول المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الحضور فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نرها، فلتسبر، ولتحتسب، فإن فلتصبر ما أبقى، سبحانه وتعالى، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى سبحانه وتعالى فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده باجل مسمى الله أكبر ما عظم هذه الصيرة للعزة هذه أحسن من قول الناس عظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك هذه الصيغة الاخيره لا, لا شك انها خير لكن الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام افضل واحسن اقولها مره ثانيه طيب مرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر على المصيبه ولتحتسب الاجر من الله والثواب على هذا الصبر فان لله ما اخذ يعني الميت وله ما ابقى يعني الحي وكل شيء عنده باجل مسمى فالموت الذي قدر على هذا على هذا الانسان لن يتقدم, يتقدم ولا يتاخر قال الله تعالى وما تدري نفس باي ارض تموت ولقد جرى قصتان من آيات الله إحداهما حدثني بها من أثق به قال قدمنا إلى مكه حجاجا على الإبل قبل أن تأتي السيارات فلما رجعنا ودخلنا في الجبال المعروفه هذه إذا رجل منا قد مرضت امه وفي اخر الليل سحلنا وبقي هذا الرجل يوطئ الفراش لامه ليركبها على فراش الليل من اجل مرضها فتقدم الحجاج ولما مشى تاه الطريق فذهب الطريق بهذه الجبال يقول فذهب مع هذه الاوديه وهذه الجبال يطلب الحجاج فلما ارتفعت الشمس واحتر الجو واذا بخدر خدر بادية سيكون الخدر فذهب اليه خيمه صغيرة ذهب اليه وسلم وسألهم أين الطريق قال الطريق وراء بعيد ولكن يجلس نوخ البعير واجلس حتى يبرد الوقت وتمشي. يقول فأناخ البعير ونزل امه ومنذ نزلت في هذه الأرض قبض الله روحها وهو أكبر هي من أهل القصيم وحجت ورجعت وماتت في أرض ما كان يحلم أنه يأتي إليها لكن الله قادها إلى الأرض التي أراد أن, يم... أن تموت فيها سبحان الله العظيم هذه من آية الله القصة الثانية أن الإنسان لا يدري متى يموت حدث أن تقابل دباب وهو أبن معروف وعليه راكبا وأقبل السيارة من الطريق التقاطع فلما قربت من السوق الذي جاء منه الدباب وقفت السيارة يريد السائق أن يتجاوز إيش؟ أن يعبر الدباب والدباب وقف يريد أن يعبر السيارة في خلال ثواني تقدم الدباب وتقدم صاحب السيارة جميعا واستدم فمات الراتب المؤخر الذي على الدفة شوف العبرة كيف؟ يعني تأخر هذه اللحظات حتى يتم اجله لم يتقدم بسرعة حتى تدعس السياره ولكن وقفت هذه وهذه ولما حان الأجل المحدد مشى كل منهما إلى الآخر فحصل الحادث كل هذا يدلنا على على ما قاله الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار وعلى ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء عنده باجل مسمى فهذا هو العزاء المشكور اذا رايت الانسان متكدرا حزينا على ميته جته له وقل يا اخي اصبر واحصل فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى ولا بأس ان تزيد مثلا فتقول هذه حاله الدنيا هل رايت احدا مخلدا ألم يمت اباؤنا واخواننا وابناؤنا وما اشبه ذلك من الامور التي تقويها على الصبر اما فتح الابواب للناس واناره المحلات وضرب الخيام فهذا كله من البدع الذي ارجو من إخوان طلبه العلم ان يبينوا ذلك للناس وان يدعو الناس الى تركه ولكن بالحكمة واللين ويجب أن نعلم أن الأمور التي نكتت في الناس ليس نزعها منهم بالأمر الهين بل تحتاج إلى نية وإخلاص واحتساب وصدق مع الله عز وجل حتى تدول هذه الأمور التي ليس لها أصل من الشرع بالاله بالسبات لا نحاج لا حاجة لهذا هذا إنما أما قول الناس الذين يمشون مع مع الجنازة وحدوا أو يقول لا إلى الله أو ما شبه ذلك فلا أصل لها أيضا سُمّى وإنما يكون مسيح كما قلت آنفا يكون خاشعا عن يتي يتأمل ويفكر في مصيره وأما استعمال الموعظه بعد التفن فهذا لا أصل له لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الموعظه بصفة الجلوس لا بصفة الخطبة أن الإنسان إن يقوم ويخطب وردت بصفة الجلوس إذا كانوا ينتظرون إيش تلحيق القبر أما إذا كان القبر جاهزا فالناس سيكون يشتغلون بالتفن ولا, ولا ينضغ الموعدة في بهذا لأنه يعيق المبادرة بالدفن وأما الموعظه بعد الدفن فليس لها اصل اطلاقا والرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الدفن لا يعذ الناس وهو أحرص الناس على البلاء وأحكم الناس بالتبليغ وإنما يقف ويقول استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت نعم لمن حق الحضانة للأطفال الذين توفي لهم وإذا كانت بلد الوسيل تختلف عن بلد الحاضن. هذه حفل وصية نحضر الطار حرف وصي سونا مينجو أرجو من الأخ سائل أن يقبل الحوالة مني إلى المحكمة. هذا <تصفيق> الشيخ ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى سمع صريخ الأقلام. صريح. الصريخ الأقلام. فكيف نوفق بين هذا؟ أقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس جفت الأقلام وطويت الصور. <تصفيق> أشرنا إلى جواب هذا السؤال وقلنا إن الأقلام التي سمع صريفها هي الأقلام التي تكون لتقدير الامور اليومية والله عز وجل يقول كل يوم هو في شام فالتقدير الأول الذي كتبت بالله المحفوظ انتهى وفرغ، وأما التقدير اليومي الذي يكون كل يوم فهذا هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف اقلامه يقول بعض الناس إذا سمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله فإذا سمعوا بعض آيات العذاب يقول لا حول أقوة الا بالله أو اعوذ بالله نعم. أما قول الماموم إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فلا أصل له في السنة ولا ينبغي أن يقوله لأن قراءة الإمام سوف يؤمن عليها الماموم في آخر الفاتحة سوف يقول مأموم آمين وهذه تغني عن قول استعاننا بالله أما تعوده عند آية الوعيد أو سؤاله عند آية الرحمة فهذا له أصل من السنة ولكن ذلك إنما ورد في صلاة الليل كما في صحيح مسلم من حديث خليفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر بآية وعيد إلا عذاب الا تعوذ ولا بآية رحمة إلا سأل هذا في صلاه الليل عما في الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ولهذا نقول في صلاة الليل ينبغي للإنسان أن يقف عند آيات الوعيد ويتعوذ وعند آيات الرحمة ويسأل وأن في صلاة النهار فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إن فعل فلا بأس والمأموم إن فعل أيضا فلا بأس في الشرط أن لا ذلك عن عن الإنصاد لإمامه يقول بعض الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده وبحمد وبعد التسليم يرفعوا أيديهم ولا موضوع على خار نعم أن سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي العلى وبحمده فلا أعلم عنها شيئا والمعروف سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع فقط وأما رفع الأيدي عند السلام رفعها عن الأفخاذ وتخبيط الأفخاذ بها فهذا لا اصل له بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه اذا سلموا أشاروا بأيديهم نهاهم عن ذلك وشبه ذلك بأدناد الخيل الشمس تنفيرا لهم عن فعلهم فعل كثير من الناس بعد أن يؤدي صلاههم في يده ويمسح عينيه وبعد ما يسمعون قد ما يقول اا صلى محمد رسول الله يدعك اي بيدعاء شو يقبل هذه العينه كذا هذا يقول لهم بعد السلام يمسح عينيه ينظر ويمسح. أن في عند قول أشهد أن محمد رسول الله فإنه يداوي عينه بأصبعه ثم يقبل أصبعه كذا. أي. هذا أيضا ما أدى ما وهو من البداية. وهل يعني بذلك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله؟ ان محمدا حبيب عيني نعم فانا اشير الى عيني واقبل يدي اذا كان يريدنا ذلك فيظهر منه انهم يحبون الرسول اكثر من محبه الله وهذه خطيره محبه الله اعظم من محبه الرسول وتعظيم الله اعظم من تعظيم الرسول بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا ينهى امته عن الرلوفي ويقول انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ولولا ان محمدا رسول الله ما كان يجب علينا ان نعظمه هذا التعظيم فهو لم يستحق عليه الصاد والسلام هذا الا حيث جعله الله تعالى رسولا فبكونه رسولا استحق ان يعظم هذا التعظيم إذا تعظيم الرسول من تعظيم الله ولا تعظيم الله من تعظيم الرسول تعظيم الرسول من تعظيم الله والأحق بالتعظيم والذي ناء الله وهو الذي لا احد يشاركه في حق عز وجل من التعظيم حتى قال الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله هو شيء فقال الرسول عليه الصلاه والسلام اجعله لي الله ما شاء الله وحده فيجب عليك يا اخي المسلم ان تعرف الامور وان تنزل الامور منازلها وان الرب عز وجل هو المستحق للتعظيم الذي لا تعظيم مثله اما الرسول عليه الصلاه والسلام فله من التعظيم ما يليق به عليه الصلاه والسلام ولكن ليس تعظيمه اشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى هل, هل تبطل الصلاه من يقول استعنا بالله لا تبطل الصلاه لان استعنا بالله دعا والصلاة لا تبطل بالدعاء ابدا حتى لو جعل الإنسان بشيء من امور الدنيا فلا بأس لو قال الطالب اللهم نجحني في هذا الفصل ويص... ويصلي يجوز يجوز يقول الطالب في زمن الاختبار اللهم نجحني في هذا الفصل يجوز هو قال ذلك اوه وساجد او قال ذلك بعد التشهد قبل السلام يجوز الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وقول النبي عليه الصلاة والسلام اما السجود فأكثر فيه من الدعاء ولم يقيد ولهذا نقول ان بعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا إنه لا يدعو في الصلاة بما يعود إلى أمر الدنيا <تصفيق> نقول إن هذا القول ضعيف وأن الإنسان له أن يدعو بما شاء لأن الدعاء عبادة <تصفيق> ما حكم صغريب الطلاب عن المحاضرات الجامعية بدون عدد وما حكم اللي يستخدمونها عند حد البلاد <تصفيق> وين الثاني شو عنه هذا الثاني موجود ها راح الان الآن ما لا فائدة في الجواب إذا كان غير حاضر كان قلنا له طيب السؤال يقول ما حكم تغيب الطالب عن المحاضرات في جامعة وهل إذا تغيب يحل له اخذ المكافأة الجواب حكم تغيبه عند المدرسة للتغيب فيها يعني أن التغيب له عقوبة معروفة عندهم إما بخصم وإما بمنعه من دخول اختبار أو غير ذلك من العقوبات المنصوص عليها وأما نجات المكافأة فالظاهر أنها تحل له لأنها مكافأة على طلب العلم لا على عمل معين وإذا كانت مكافأة على طلب العلم فهو طالب علم وإن تخلف في الشهر يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزال طالب علم وليس كالموظف الذي أشرنا إليه في أول جلساتنا إذا, إذا قدر المصلي والإمام في الركوع خاصة ما زل إذا قدر المصلي والإمام في الركوع فهي تجزي تكبير في الرفوع عن تكبير الإحرام إذا دخل المصلي والإمام في الركوع فإن تكبيرة الإحرام لا تجزئ أن يفعل تكبيرة الركوع لا تجزئ عن تكبيرة الإحرام لكن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع ولا بد أن يكبر للإحرام وهو قائم قبل أن ينحني فيقول الله أكبر ثم يركع فإن تيسر له أن يكبر ثانية للركوع فهو أكمل وإلا ما فلا شيء عليه هكذا قال أهل العلم رحمه الله إذا ذكرت رجلا في مجلس ولم أذكر اسمه ولا نعرف واحد من الجالسين. سهل هذا غريبة كان مستهل يريد إذا ذكرته بسوء نعم إذا ذكر إنسانه شخصا بسوء في مجلس بدون ذكر اسمه وبدون وصف يتميز به ويعرف فلا بأس مثل أن يقول إن بعض الناس يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا فهذا لا حرج فيه لكن بشرط أن لا يصفه بوصف يتبين من هذا الرجل فإن وصفه بوصف يتبين به من هذا الرجل فهو كما لو سماه باسمه واليعلن أن الغيبة من كبائر الذنوب وقد حذر الله منها سبحانه وتعالى بما ذكر من التشبيه في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أنا أعتقد أن الإنسان يكره أن يأكل ميتة البهيمة فكيف بميتة أخيه والمغتاب لاخيه لمنزله الذي ياكل لحمه ميتا ووجه الشبه في كونه لحم ميت ان هذا المغتاب لا يستطيع ان يدافع عن نفسه لانه غير حاضر فشبهه الله بالميت ياكله من اغتابه فليحذر الانسان من غيبه اخوانه المسلمين وليتق الله في نفسه قبل اخوانه ولا سيما إذا كانت الغيبة غيبة أهل العلم فإنها أشد وأعظم خطرا وأسوأ عاقبة ونحن لا نقول إن العلماء لا يخطئون كل بني آدم خطأ ولكن إذا أخطأ أحد من أهل العلم فإن كان حيا فاتصل به واسأله فربما يكون النقل عنه خطا فإن كان الامر كما نقل اليك فقل له اذا كان عندك شيء يدل على ان ما قاله خطا قل له ماذا تجيب عن قول الله تعالى كذا او عن قول الرسول كذا وكذا فانا فاذا ناقشت فانا ان يكون الصواب معك فالواجب عليه ان يرجع الى قوله وان ان يكون الصواب معه فالواجب عليك ان ترجع الى قوله هذا اذا كان حيا اما اذا كان ميتا وقد اخطا فإن الاولى بالإنسان أن يذب عن عرضه عن عرض هذا الميت وأن يقول للناس كل الناس يخطئون فمن الذي عصم من الخطأ إلا من شاء الله تعالى عصمته فعلى هذا لا يجوز لنا أن نغتاب أحدا من المسلمين حيا ولا ميتا لا سيما إذا كان من أهل العلم بما في ذلك من الجنايه ليس على العالم هذا وحده شخصيا ولكن عليه وعلى علمه بل وعلى الإسلام كله هل نسل نسحف للمسحف بدون طهارة يقول يجوز نسل نسحف لا يجوز بغير طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر والطاهر هو الطاهر من الحدث بدليل قوله تعالى حين ذكر الطهارة في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم قال ما يريد الله لاجعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فدل هذا على أن المعدث ليس بطاهر فقال فإذا قال رسول عليه وسلم والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر فالمراد إلا متطهر من الحدث وأنا قول من قال إن الطاهر يحتمل أن يكون المراد به المؤمن ويحتمل ان يكون المراد به المتطهر من الحدث ويحتمل ان يكون المراد به الطاهر من النجاسه واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال فان هذا القول صحيح انه اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال لكن احتمال ان يكون المراد به المؤمن بعيد جدا لاننا لم نعهد من الشر ان نعبر عن المؤمن بالطاهر بل كان يعبر عن المؤمن بوصف الايمان في قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه الا مؤمن واذا عبر بالطاهر فالمراد به المسلم المتطهر من الحدث ولكن اذا كان في مقام التعلم فيجوز ان يلبس على لديه قفازين ويقيد ان من وراء هذه القفازين هناك من يلقي موعدة أثناء الاجتماع بودمة العرس الزالف فهذا يجوز هذا؟ نعم نعم يجوز أن يلقي موعدة في اجتماع الناس للعرس، إذا اقتضت الحال ذلك مثل المشاهد منكرا أو يسمع منكرا فيقوم ويعظ الناس عن هذا المنكر وأن تابه أو يسأل عن أشياء فيتكلم عنها ويصنع من حوله فهذا لا بعث به. اما اتخاذ هذه المجتمعات مكانا مكان ففي نفسي من ذلك شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تزوجت هل لا بعث معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم له. فالمقام مقام فرح وسرور بهذه المناسبة وقول رسول من يغني يريد بذلك الغناء المباح الذي لا يصحبه موسيقى او شيء من الات اللهو المحرمه لان المباح في العرس هو الغناء النزيه النظيف ولا بأس ان يصحب بالدف وأما أن يصحب بالطبل أو بالموسيقى أو بالعود أو بالرباد فإن هذا لا يجوز ما حكم ما يفعله طلبه العلم من ترك الصفوف الأولى في المسجد والصلاة مكان الحقيقة المقام في الدرس حيث جاء الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرون الله نعم. نقول إن حضورهم للدرس ومجالس الذكر لا شك أنه من أفضل الأعمال. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. ولا شك أيضا أن التقدم إلى الصف الأول أفضل من التأخر. فتعارض عندنا الآن مصلحتان: مصلحة العلم وتحصيله. ومصلحه التقدم في الصف الاول والعلم افضل من التقدم الى الصف الاول لان العلم من الجهاد في سبيل الله فحرص الانسان على عليه افضل من حرصه على ان يكون في الصف الاول واذا امكن ان يجمع بين الامرين فيكون في الصف الاول او ما يليه ويحصل الدرس على وجه ينتفع بحضوره فهذا بلا شك اكمل ولا يقفى عليكم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلكنس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هل ورد عن جسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول في الصلاة أن يقول اللهم احسن قوفنا بين يديك هذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو به عند الدخول في الصلاة ولم يرد عنه دعاء بهذا ولا بغيره وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويشفع في الصلاة وقال للرجل الذي يعرف عند اهل عمد المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسقل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ولم يذكر له ذكرا أو دعاءا مشروعا رجل مسي صلاة ربعية في الحضرة وفي السفر يتذكرها فهل يقصرها ام والعكس نسيها في السفر وذكرها في الحضر إذا نسى صلاه في الحضر وذكرها وهو مسافر فانه يجب عليه ان يصليها اربعه وذلك لانها وجبت عليه كذلك فيجب ان يؤديها كما وجبت واذا نسى صلاه في السفر وذكرها في الحضر فانه يصليها ركعتين فقط لأنها وجبت عليه ركعتين فصار المشروع في حقه أن يصليها كما وجبت وقد ذكر أهل العلم قاعدة في هذه المسألة وهي قوله: القضاء يحكي الأداء القضاء يحكي الأداء يعني يشابهه ويماثله ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها ووجه الدلالة قوله فليصليها اي هذه الصلاة بعينها ووصفها ما هو الزهد هل هو ترك الطعام والشراب والاقلال منه؟ ترك الطعام والشراب ليس زهدا بل هو نكر عظيم ولو أن الإنسان ترك الطعام والشراب على وجه يضر بدنه كان آثما يقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإذا كان الله سبحانه وتعالى أسطط عن الإنسان الوضوء والغسل إذا كان مريضا أو خاف على نفسه فكيف يذهب هذا الرجل ويضع الأكل والشرب على وجه يضره هذا ليس بصورة هناك زهد وهناك ورع زهد وورع فهل هما في معنى واحد يقول العلماء بينهما فرق الزهد ترك ما يضر في الاخره نعم الورع الورع ترك ما يضر في الاخره والزهد ترك ما لا ينفع في الاخره وهي المرة الثانية والله واضح الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة من يفسر ذلك لي طيبة شوك نحن فهمهم طيب واحد اثنين فقط ثلاثة يلا كلها نعم نظر الوراء فهو تفضل مهزورة الاخرة وذلك المعاصر الهتان ويجنب فهو قابل جوني شتبه لكني هذا شو ينصرهم الوراء في الاخرى كل مباحة التي يعني يملكها ولكنها في لا في مهزورة لا تفضل مهزورة هنا فيه فيه الاسلام ما هي تفعلها أنا هي صحيح إن فالزهد أعلى من الورع الورع يدعى ما يضل في الآخرة مثل رجل يأكل ويشرب من الحلال ويأكل ويشرب من الحرام فإذا ترك الأكل وسرب من الحرام قلنا هذا ايش ورع وآخر يأكل من الحلال ولا يأكل من الحرام لكنه لا يأكل من الحلال إلا ما كان نافعا له في الآخرة وما لا ينفعه في الاخره يتركه نقول هذا زاهد فالزهد اكمل من الورع واعلى وأما الزهد الذي يترك الانسان الطعام والشراب حتى يضر بدنه او يلبس في الشتاء ثوبا خفيفا يدخله البرد او يقف في الشمس في الحر كاشف الراس او ما اشبه ذلك فهذا ليس الإمام ادركت الامام الركعه الثانيه من صلاه الفجر ثم قمت بالسلام لإتمام الركعه الأخرى التي بقيت عليه فنبه الامام الى انه قد ترك سجدة في الاولى وقام ليأتي بركعه ولما اتدع بل اتيت بركعه سلمت وانتهيت قبلنا السؤال مفهوم الان يقول انه ادرك مع الامام الركعة الأخيرة مسافة تجمع، وسلم الإمام، وقام ليقضي الركعة التي فاتت، واضح أن أقول لا، تجي، ثم ذكر الإمام أنه نسي سجدة من الركعة الأولى، والمصلّي إذا نسي سجدة من الركعة حتى وصل إلى محلها من الرك إلى محلها من الركعة التي تليها لغت الأولى وصرت الثانية بدلا عنها، هذا الإمام. لما ذكر أنه ترك سجدة من ركعة الأولى قام واتى بركعة تامة وسلم وسجد لسه كان الإمام صحيح لكن هذا الذي قام ليأتي بما فاته هل يدخل مع الإمام لما قام الإمام ليقضي الركعة الأولى أو يستمر في صلاته ويسلم يقول هذا الرجل إنه استمر في صلاته وسلم ولم يدخل مع الامام فهل صلاته صحيحه؟ والجواب نعم صلاته صحيحه وفي مثل هذه الحال يجوز ان يستمر في قضاء صلاته لانه انفرد عن عن الامام معذورا ويجوز ان يرجع ويصلي مع امامه ويكمل ما فاته بعد ذلك. كما ترى المحال منا هل معلوم فيها هل ترون أن يتخذ طالب العلم مكانا في الصف الأول وهو يحضر الدرس في آخر مسجد أي يحجز له مكان فعنه يشير إلى أن الدرس سابق على الصراح يعني يصلي المغرب ويرع مكانا, مكانا له ثم يذهب إلى الدرس أقول هذا جائز لكن بشرط أن لا يتضمن تخطي رقاب تخطي الناس مثل ان يكون في المسجد باب على الصدف الاول يدخل مع هذا الباب ولا يتخطى احدا فهذا لا بأس به اما اذا كان يستلزم تخطي الرقاب فلا يضع, فلا يضع شيئا يحتز به المكان بل يدعو المكان ويحضر الدرس واذا اقيمت الصلاة صلى في اي مكان يتيسر له <تصفيق> لا لك هل يبقى ما حكم ان يكتب مذكرات يوميه لنفسه ان يكتب ما فعل كل يوم من خير وشر للاحتفاظ بها تذكرها بعد حين يقول ما حكم إنسان يقيد ما عمله كل يوم من خير وشر ليراجعه بعد حين فالجواب على ذلك ان هذا بدعه وأنه ليس من عمل السلف الصالح والإنسان قد يعمل طاعة في هذا اليوم ويتركها في اليوم الثاني لأنه اشتغل بتاعة أخرى أهم منها ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أن يمشي حيث مات يسرة العبادة كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال دعسوا وكان يقوم احيانا ب... في صيوت بسبع ركعات واحيانا بخمس واحيانا بتسع واحيانا ب11 كل هذا تبع لما تقتضي المصلحه والإنسان ليس ثابتا على عمل واحد إلا الفرائض فلا بد ان تكون مفعولة على الوجه الوارد وأما النوافل فالإنسان تتغير احواله ربما يشغلك شخص عن صلاة الراتب مثلا حتى يخرج الوقت لكنك تشتعل به لمصلحة مصلحة تاليف أو تعليم أو صلاة رحم أو إكرام ضيف أو ما اشبه ذلك هل عبادات في الواقع لا يمكن أن تكون كل يوم على حد سواء؟ فضلك شيء سمعتك تقول الذي لم يجود القرآن قيراتك فقال ابن جزري الأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. قال لي بعض الناس إن صواب البيت بالنسخ الخطيه من لم يصحح القرآن آثم. ولكن سواء كان هذا هو الصحيح النسخة أو الصحيح من لم يجود القرآن آثم، فان البيت الاول فإن البيت الأول والأخذ بالتجويد حتم لازم يدل على أن من لم يعقذ به فهو آثم لأن تلك الواجب يستلزم الاثم إلا أن يعفو الله عنه والصحيح أن ذلك ليس بصحبه القول الراجح أن التجويد ليس بواجب وأن الواجب إقامة الحروف بحركاتها التي تقتريها اللغة العربية ولو قلنا بما يقتضي هذا البيت لكان أكثر الأمة الإسلامية اليوم آثمين، لأن أكثرهم لا يقرعون بهذا التجنب وهذا في اشكال ولو قلنا إنهم, إنهم آتمون لقلنا إنهم فعلوا محرما وفعل المحرم يبطل الصلاة فتكون صلاة أكثر المسلمين باطله وهذا لا يقوله أحد ثم إنما نقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ فيمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وهذا على القوائل التجويد ليس بجائز لأن مد الله والرحمن والرحيم مد طبيعي والمد الطبيعي هو الذي لا يزيد على إمكانية النطق بالحرف إلا إذا وقف إذا وقف فنعم يزيد على المدى الطويل. فمن أن القول الراجح أن التجويد ليس بواجب وإنما الواجب إقامة الحركات على ما جاء على ما اللغة العربية وعلى ما جاءت به الرواية والنقل في قراءة. أرجو قدولتكم التفصيل في حكم القصر والجنة الصراط. لكنه كثرت فيه الاقارب القصر هو السنه في كل سفر وهذا امر مجمع عليه لكن من العلماء من قال ان القصر واجب ومنهم من قال ان القصر سنه مؤكده واما جم، فان سببه الحاجر فإذا احتاج الإنسان إلى جمع في حيث يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له جمع لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ماذا أراد لذلك قال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يجعلها في حرج عليه الصلاة والسلام فمتى كان في فرق الجمع مشقة جاز الجمع سواء كان إنسان مسافرا أو كان مقيما ولكنه مريض أو كان مقيما وحدث مطر أو وحل فيجمع الناس بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر لئلا شق عليهم الذهاب إلى المسجد مرتين فخلاص به جواب الآن القصد ليس له إلا سبب أو سببان القصر ليس له إلا سبب أو سببان سببان طيب القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر المرض لا يجوز القصر لو مرض الإنسان وهو مقيم لا يقصر الصلاح الجمع له له له سبب واحد وهو مشقة لكن صوره كثيرة قد يكون يشق على الإنسان التفريد من أجل المرض أو من أجل المطر أو من أجل البرد الشديد إذا خرج المسجد به رياح شديدة مثلا وبرد أو غير ذلك من الأسباب فالجمع سببه المشقه والقصر سببه السفر بل قد نقول إن السفر سبب ثاني للجمع وأن الإنسان إذا كان مسافرا جاز له جمع وإلا ما شق عليه التفريد وهذا هو القول الصحيح أن المسافر ولو كان ماكثا مقيما فإن له أن يجمع لكن ترك الجمع أفضل إلا مع وجود المشقع حضورة الشيخ ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب وفقهم الله الذين يقولون إن الجامعة ليست فيها علم وإن العلم في الحلقات عند المسائل يفقق لأن النية تختلف في الجامعات ولن اترهم يحكمون بالشهادة ولأننا بعدما تفسكين عليهم ملاحظات وهمهم الاختبار كم <تصفيق> نعم يش <تصفيق> سؤال جيد وغير جيد نعم هذا يقول الدراسة في الجامعات ليس فيها ليس فيها علم وهذا ليس بصحيح فالمناهج في الجامعات مناهج قوية جيدة فيها علم علم كثير لكن إذا فات العلم فليس من المناهج بل هو من من الطالب لا يهتم بالعلم هنا نقول ان النيه تختلف. تختلف يعني نية الدين ونية الدنيا وصحيح انه لا بد ان يكون طالب العلم يريد بالعلم اراده شرعيه لا يريد الدنيا ولكن ولكني اقول انه أي طالب العلم في الجامعه لا يريد الشهاده من اجل المرتبه أو الراتب يريد الشهاده من اجل ان ينفع الناس لانه لان لاننا الان اصبحنا لا ندخل في مجال التعليم الا من كان معه شهاده ما أدري لو جاء شيخ رسام من تانية ليدرس في الجامعة هل نقبل أن يدرس في الجامعة ولا نقول هات الشهادة لا لا حسب النظام نقول هات الشهادة في الاختبار وإذا نجحت خلناك تدرس فأقول أقول إن أصبحت الأنظمة الآن تقيد الطالب العلم تقيده من النفس إلا إذا دخل الاختبار واخذ الشهادة فإذا أخذ الإنسان الشهادة أو درس من أجل الشهادة ليتوصل إلى الدخول في التدريس وقيادة الأمة في أمور أخرى فهذه نية سليمة طيبة وليس بها شيء نعم لو أراد الشهادة لأجل أن ينام المرتبة لأنه يكون في المرتبة الخامسة عشر وليس كذلك إذا تخرج يكون في المرتبة الخامسة عشر يقول أني مثلا أخذت الشهادة لنام المرتبة الخامسة عشر يقول هذه نية تنيئة إذا كانت العلوم علوما شرعية وقد ورد في الحديث أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينلعر من الدنيا لن يرحر إحدى الجنة والعيادة بالله فالهم أن نبدأ أن علوم الجامعات علوم قوية وجيدة فهذه نية سليمة صالحة وليس فيها بأس ومع هذا فاني احث الطلبة الذين في الجامعة وغيرهم على أن يحرصوا على تلقي العلم من الحلقات في المساجد لأن الحلقات في المساجد علمها مبروك وفيه خير كثير ولكن يجب أيضا أن يختاروا من المدرسين من يوثق بعلمهم وأمانتهم وعقيدتهم لأنه قد يدعي الانسان انه عالم وهو جاهل وقد يظن انه امين وهو غير امين وقد يظن انه سليم العقيده وهو مختل العقيده وما اكثر الذين يدعون العلم ولكنهم جهال ويذكر ان شخصا يقال له ثومه ثومه حكيم يدعي العلم والمعرفة وكان يركب حمارا له فقابله رجل فقال قال حمار الحكيم توما هذا لسا الحمار حمار يتكلم قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب والجاهل البسيط اهوى من الجاهل المركب لأن الجاهل البسيط يعرف أنه جاهل ولا يتكلم لكن الجاهل المركب يظن أنه عالم فيتكلم وسأذكر مثالين الآن ليتبين الجاهل البسيط من الجاهل المركب سألت رجل متى كانت غزوة الأحساب فقال لا اتي وسألت رجلا اخر فقلت متى كانت غزوه الاحزاب قال كانت غزوه الاحزاب في السنه الثانية عشرة من الهجره فسألت ثالثا متى كانت غزوه الاحزاب قال كانت في شوال في السنه الخامسه من الهجره فعندنا ثلاث ثلاثه رجال كلهم وجهت لهم هذا السؤال الاول قال لا ادري لماذا تصفه جاهل بسيط والثاني الذي قال في السنه الثانيه عشر من الهجره بعد موت الرسول بسنه قف هذا نقول جاهل مركب والثالث عالم لانه قال ما وافق الواقع نعم هل يجوز الايمان في الصلاة جهليا ان يسكت سكته طويله حتى يتمكن النعم من قراءه الفاتحه نعم السكته بين قراءه الفاتحه وقراءه السوره وردت في حديث سمرة بن جندب من, من روايه الحسن عنه والعلماء مختلفون في مثل هذا الاسناد ولكن قد ذكر صاحب الفتح ان السكته الثابته إنما السكتة هذه ليست كما قال بعض الفقهاء إنها سكتة تكون بقدر قراءة الماموم الفاتحة بل هي سكتة خفيفة ليترد النفس إلى الإمام ولأجل أن يميز بين قراءة الفرد وقراءة النفل ومن أجل أن يشرع الماموم في القراءة فيستمر لأن الماموم لو بدأت بالقراءة قراءة السورة من ما فرقت من الفاتحة ربما لا يقرأ الفاتحة فإذا سكت أعطيته مهلة أن يبدأ بالفاتحة استمر وأكملها وهذا القول هو الراجح أي أن السكتة تكون سكتة لطيفة لا طويلة بحيث يتمكن الإمام من تراج النفس إليه وبحيث يتميز الفرق بين القراءة الفريضة وقراءة النافلة وبحيث يشرع المأموم في قراءة الباسحة ليستمر في تثمينها هل من السنة التنزه يوم الخميس شون هل نجيب على هذا السؤال او لا يستحق جوابا هذا يس يقول هل من السنة التنزه يوم الخميس ملحلة. ملحلة. اذا كان عنده دليل على ذلك، فليتفضل به ان شاء الله في الليلة القادمة، ونحن ننتظر الجواب منه مع الدليل. تنزه يوه، يبي يبي يبي لا يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي يبي اما استعمال المكياج فهذا يرجع الى راي الاطباء والذي سمعت انه يبهي وجه المراه ولكنه يضر الجلد على المدى البعيد واذا ثبت هذا فلا ينبغي للمراه ان تستعمله لان ذلك يضرها في المستقبل وأما اللص الضيق امام الزوج فلا باس به لان الزوج يجوز له ان ينظر الى زوجته كل ما شاء منها بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على اذواتهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ويجوز كذلك للزوج ان تنظر من زوجها ما شاء ليس بينهما عوره كل يباح له ان ينظر الى عور الاخر فالثوب الضيق امام الزوج لا باس به اما امام النساء واتخاذ هذا اللباس عادة عند النساء فإني أخشى أن يكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء معهم سياط يضربون ب... نعم رجال رجال معهم سياط يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائلة لا يدفن الجنة ولا يجد ذيها وفسر العلماء قوله كاسيات عريات بأن عليهن ثيابا لكنها لا تكسهن إما للضيق أو للقصر أو للخفة بان تكون رهيثة يرى من ورائها الجلد فاتخاذ النساء هذه الثياب أخشى أن يكون داخلا في هذا الحديث الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته من الاتصاف به الشيخ ما حكم قولنا القولنا لعمرك أو لعمر الله وأليم الله وفي أمانتك وفي دمانك القسم لا يجوز إلا بالله عز وجل أو صفة من صفاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف إلا أو يصمت. هو لقوله من حلف بغير الله فقد كفر واشره ومن ذلك ان تقول لعمه الله فانه حلف بحياه الله عز وجل واما الحلف بلا عمرك ولا عمري فقد ورد, ورد ذلك عن السلف لان صيرته ليست صيغه القسم فلا يدخل في قول الرسول عليه الصلاه والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ولكن التنزه عنه اولى والحلف بالله سبحانه وتعالى او صفة من صفاته هو المشروع ما هي الكتب التي تحفظ وتقرا في بداية طلب العلم من شقل العقيدة العقيده والنحو والفقه والترايت ذكر تفسير والفقه لغه العرب والصرف النبوي ومصطلح الحديث ما شاء الله هذه منهج متكامل السؤال عن هذا كثير جدا وهو بأي شيء يبدأ وطالب العلم من الكتب ونقول الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بالكتب المختصرة في كل فن ففي النحو مثلا يبدأ بالأجرمية لأن الكتاب مختصر مفصل واضح وفي الحديث يحفظ عندها الأحكام وفي الفقه يحفظ المثور المختصره في الفقه على حسب المذهب الذي ينتمي إليه فإن كان ينتمي إلى مذهب الحنابلة أخذ بالكتب المختصرة في مذهبهم وإذا كان ينتمي إلى مذهب الشافعيه فكذلك وكذلك الذي ينتمي إلى المالكية أو إلى الحنفية ولكن يجب أن نعلم أن كتب الفقه التي تقرأ أو تحفظ ليس معناها أنها بمنزلة كتب الحديث لأن كتب الفقه ليست حجه لكن يجعلها الإنسان اساسا ليبني عليها العلم ولا يحتج بها الحجه فيما قاله الله ورسوله لكن هذه من أجل أن يكون طلبه للعلم دائرا عليها فقط فهي كالفهرس لأحكام الشريعة أما العقيدة فأحسن ما يكون العقيدة الواسطية لشيخ سلام المتينية لأنها زبجة عقيدة اهل السنة جعلنا الله واياكم منه وأما التاريخ وما ذكره في سؤاله فهذا يرجع إلى علماء التاريخ مع أنه لا حاجة إلى أن يغيب التاريخ اللهم إلا إذا كان هناك خلاصة لسيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره الخلفاء فربما يقول يمكن أن يغيبها الانسان طيب ما رأيكم لو أحيي على العالم الذي يدرسكم خلاص انتي أنا أحيي على العالم الذي يدرس حضرت الشيخ ما حكم ظهور مدرسين فتيات في الجامعات على الشاشة التلفزيونيه هذا لا داعي له إذ بإن كان المدرس أن يدرس فيظهر الصوت دون الصورة وإذا كان لا داعي له فالاولى التنزه عنه أما التحريم فليس بحرام لأن المرأة لا يحرم عليها النظر إلى الرجل إلا أن يكون نظرها مقترنا بتمتع أو شهوة فيحرم عليها وأما إذا لم يكن مقترنا بالشهوة او تمتع فلا حرج عليها ان تنظر الى الرجل ولهذا كانت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها تنظر الى الحبشه وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسرها عنهم وقال لفاطمه بنت قيس اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده وما زال المسلمون تخرج نساؤهم إلى الأسواق وهم ينظرن إلى وجوه الرجال ولم يقل الرجال تحتجبوا عن النساء كما تحتجب النساء عنكم فإذا كان كذلك فإن نظر المرأة إلى هذا المدرس ليس به بأس ما لم تشعر بأنها تتمتع بالنظر, بالنظر إليه أو تثور شهوتها عند النظر إليه فحينئذ يجب عليها غض البصر ما حكم ما يخرج من المرأة من الصفرة ويستمر معها هذا واشبه ما يكون في جن النفاس فتترك الصراء والصيام حصل مع ذلك تقول المعاطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فإذا طهرت المرأة فإن ما يخرج منها بعد ذلك ليس بحيض لكنه ينقض الوضوء فإن كان مستمرا دائما فانها فان حكمها حكم من به سلس البول اذا دخل وقت الصلاه غسلت المحل ثم تحفرت ثم توضات وصلت نعم ما حكمه ما ينظر في صلاه يمين ويسار صبر يا جماعه ليش ال 19 الان ما هو بعد التاسعه لا ما ادري ما بدري. ها؟ الوهنة. الوهنة طويل لكن يمكن ان على بعض الناس. بسوارة لكها ها طيب احسن استرح يقول الرسول طيب يسأل عن المذاهب هل هي بدعه او غير بدعه نقول ان المذاهب المذاهب هي اقوال أئمة, ائمه من علماء المسلمين وهي اراء لكن البدعه التعصب للمذهب التعصب للمذهب بحيث لا يقبل شيئا سواه وإن كان هو الحق هذا هو الذي لا يجوز لأن الواجب على الإنسان إذا بان له الحق أن يتبعهم سواء كان على مذهبه أو على خلاف مذهبه لكن اهل العلم يأخذون بهذه المذاهب من أجل أن يأخذوا بقواعدها فقط لا أن يجعلوها حجة لهم عند الله فإذا بان لهم الحق وجب عليهم الرجوع إليه لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين لم يقل ماذا أجبتم أحمد بن حنبل أو محمد بن ادريس أو مالك بن أنس أو النعمان فحنيفة أبدا بل قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فالبذعة أن يتفرق الناس من أجل هذه المذاهب بحيث لا أقبل ما يكون في مذهبك من الحق ولا تقبل ما يكون في مذهب من الحق أما إذا كان إنسان يرجع إلى الحق فلا بأس أن ينتمي إلى مذهب من أجل أن يبني قواعده عليه ولكنه يأخذ بالحق إذا تبين له وأما كون الناس الرسول عليه الصلاة والسلام نورا فإن اراد القائل أنه نور لا ظل له فهذا ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مكون من نائم مهين كما تكون غيره ثم كان علقه ثم كان مضغه ثم عظاما ثم انشاه الله عز وجل ونفخ فيه الروح ثم خرج الى الدنيا فصار بشرا ياكل ويشرب ويجوع ويعطش ويتزوج ويلحقه الالم بل كان يوعك كما يعاك الرجلان منا عليه الصلاه والسلام وأما إن أراد بقوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور أن الله يهدي به الخلق وأنه صلى الله عليه وسلم يدل على الخير هذا حق فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم كما قال الله تعالى عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولكنه يهدي إلى الصراط هداية دلالة وليس هداية توفيق فهو لا يقدر ان يهدي من اراد الله ان يضله كما قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال الله تعالى له ولو شاء ربك اجعل الناس امه واحده وقال الله له في ايه اخرى افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فالرسول يهدي الى الصراط المستقيم وليس يهدي الصراط المستقيم الذي يهدي الصراط المستقيم من الله اما رسول فهو يهدي اليه اي يدل كما يدل الانسان على طريق مكه مثلا واما الذي يوفق الناس الى الدخول في الهدى والثبات عليه فهو الله عز وجل نعم. الله الله. طيب ربما نقتصر على هذا حتى نكمل صفه الصلاه في المستقبل <تصفيق>